la hiya tanqulubuhum wa asad najwa alladhina zalamuhal haza illa bashar mithlukum afatatuna as-sihra قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتناه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 هَُّ صدَقنَاهُمُوَعْدَ فَأَن جَينَهُم وَمَن شَ فَأَن جَينهُ وَمَنَّ شَاءء وَأَه لَك أَن وَنَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ